أنا الإبتلاء، سبحان الله، تريداه والله لست الجنة بالبخس، لست الجنة بالبخس أينه والله؟ ألا إن سلاح الله غاليه، ألا إن سلاح الله الجنة؟ سلاح الله لاتمثال بالدعاء وبالراحة وبالسكون وبالشمره لا والله ما ثمنال إلا على الأشلاء والتمال، إلا على الأشلاء والتمال، ولو يشاء الله لمن فسر منهم ولكن لا بعضكم البعض. والل... سبحان الله بعد ذكر الابتلاق قال والذين قتلوا في سبيل الله فلي يظل أعمال ولئن مدتم في سبيل الله أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة ولئن قتلتم فهو خير مما يرمعون ويؤسفنا أن وجه هذا الكلام لمنه في مقام المعيش ولكن الحق نعرفه والحق مر كالعقم الله يناله وهو على رؤوس أقوام أشد من الصياح المسلم ولكن فان تحمض الرؤوس فان تحمض الجبينات ما يدرون والتدور أعين في أحطها ما وإن قال الشيخ هذه المقولة أن صضع بالحق قد يضرنا في حياتين إسلامية فنقول لو له أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنهم ويسرونهم يذكروا بتلك البدائيات عند كل من طالع القرآن ولو مرة واحد وليس عند عالم الجهب المحدد الفقه والأصول المضاوة ولكن الحق لا يعرفه قد يضرنا في حياتنا الإسلامية ونقول له أما نحن فنقول كما قال ابن القيب فصدق بما قال الرسول ولا تخف فصدق بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كافع عبده بأمان لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبوثان وكما قال لأجاهدنا عداك ما أبقيتني ولا أجعلن قتالهم ذيداني ولا أفضحنهم على رؤوس الملك ولا افرينا اديمهم بلساني موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وقفت جناني فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان والحق لكم لا يقوم له الدين احد ولو جمعت لا فلان لو جمعت لنفتقلان. كلا كذلك وفقك الطريق وربنا سبحانه وتعالى الذي بيني عالم وبيني وبين صح منك القول فالكل كل هين وكل الذي فوق التراب عوام النور ومهر المعالين ولكن هو المثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل من قام هذا الميثاق وادخل الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ويدعون انه للناس ولا تكتمون ولا تكتموا ولا تقولوا البيان قد ظلم في حياته السريه فالعالم كما ذكرنا كلام الشام الثانيه إذا ساغ لغيره أن يأخذ الرخصة لم يصب لم أبداً أن يأخذ الرخصة وكما قال ابن سمية وإن أودى في سبيل الله وجب عليه أن يصبر على وأبداً لم تكن سلعة الله رفصة ولم تكن سلعة الله غالبة. وأحق مشترى به في النفس والروح والمهر ابن قيم في هؤلاء الذين جعلوا كلام الشيوخين محكما وجعلوا الكتاب والسن والإجماع متشابه يقول جعلوا سبحان الله كأن الكلام يتنزل الآن على هؤلاء القوم كأننا يكتبه الآن رحمه الله ذلك العالم العظماني الذي أوذي وحبس وضرب سبيل الله سبحانه وتعالى كشيخه ابن تعمير يقول جعلوا كلام الشيوخين نصا له الأحكام موزونا به النصاني كلام الشيوخ والمحكم والكتاب والسنة يوزن كلامه لأن الكلام الآن تام جعل كلام الشيوخين نصا له الأحكام موزونا به النصاني وتكلم رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعانه كتب السنة متشابه متح متحملا لمعانه إن وافق قول الشيوخ فمرحبا او خالف فادفع بالإحسان لو كتب السنه وغفل عن شيوخ اه نأخذ بكتاب السنه الكتاب السنه اعرف كلام الشيوخ مرد الكتاب السنه والاجماع اللهمك نحن السلفيون جدا ان وافق قول الشيوخ فمرحبا او خالف فاخالف فادفع بالاحسان اما بتاويل فان اعى فتفويض ونتركها لقول فلان نتركها لقول الشيخ ونتركها لقول فلان فعجب لعميان البصائر أبصروا، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، جعلوا المقلد هو الحجة والدليل. من لم يكن يبدأ ينزل تلك القواسم المعروفة يقول: من لم يكن يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من المربي ذل؟ من لم يكن يكفيه ذاني فلا شفاه الله في قلب ولا أبداني من لم يكن يغنيه ذاني رماه رب العرش بالاعدام والحرمان من لم يكن يهديه ذاني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان ثم أقول كلمة أخيرة تبين لك أقدار قل من يقول هذا يقول إن الكلام مع الكبار إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي للسفلة الحيواني أوساخ هذا الخلق بل أمتانه جيك الوجود لأخذك الأمتان كلام القاسم هو كلام القيم لماذا؟ لأنه تلم الحق بقول الحق وراض بها انتصار بذن الله ليس انتصار برجال المشخص والفعل الذي يقدم كلام الناس ويجعله مخكما ويرد الكتاب والسنة والإجراع ويجعلها متشابعا نقول فيه كما قال ابن قيم إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي سفلة الحيوان أوساخ هذا الخلط بالأمثالو هيك الوجود لأخذ الأمثال يقول صاحب مناج الستزال المجلد الثالث صفحة وصناف يقول موافقة, موافقة طريقة السلام من الصحابة التابعين وإمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإصحاط وغيرين ما هي طريقتهم؟ يقول هي رب المتشابه إلى المحكم وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم ياخذ من المتشابه ما يفسر إيش؟ لا العكس يأخذ من المتشابه ما يلبس على المحكم ثم قال وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض وعلى القول بالكفر الأصغر فهذا اختلاف لتناقضية وإنما الاختلاف والتناقض فيما في كان من عند غيره ويقول ابن كثير محمد الله في المجلد الأول من في 24 يقول فمن رد فمن رد مشتبه الى الواضح منه من الكتاب مشتبه عليه الكتاب الى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى ومن رد الانتساب المحكم وحكم المحكم على المتشابه فقد انتهى المقام ومن ومن عكس فقد انعكس قل ومن عكسة؟ لما نف و من عكسة؟, عكسه؟ المحكم إلى المتشابه صدى الكتاب يرسلنا الإجماع للأمر المطل ومن عكسة فقد إن عكسة لما نف قد معاكسة قد ضل وأضل اضل قال فيه فقد انتبه صحيح والثاني خالف فقد معاكسة أي أخفى صبر الحق والمنه أي ضل وأضل يقول الشيخ حمد بن ناصر بن من أعلى في مجد في مجد في السنية في جزء مختصرات الردود قال إن القرآن فيه آيات مختمات كن أم الكتاب وآخر متشابهات فيرب المتشابه إلى المحكم ولا يضرب كتاب الله بعضهم البعض والقوم اليوم والله يضربون كتاب الله بعضهم البعض في أكثر من مرة في أكثر من قضية وهذا مثال واحد واجعلونا المحكم كلام الشور القواعد التي من الله بالقرآن يجعلون المحكم في عصرنا كلام جاهز من باب القواعد يجعلونها محكمات لمن منهج السلف لمن يعلم سببهم جميع هذه المفكامات يقول الشيخ الغاز في كتابه نقد قمية عربية الصفحة 50 هذا أفكار أقوى من الكتب المذهلة التي تزيد قلب العلم ولي عليك فننصح بضرور يقول الشيخ في الصفحة الخمسين في من رفض حكم القرآن في من رفض حكم القرآن يقول بنص كلامي وبهروف يقول وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى انتبه للاستجلال هذا بإيش؟ الإستدامة الشيخ أولا أسقط الحكم كفر وتساد وردة ثم قال كما قال تعالى فلا وردك لا يتمنون حتى يحكموك فيما شجر بلهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموه تسليما وكما قال هذه أول آية إذا ما نهى هذا الكلام؟ ما لأننا من هنا نكلم إيش؟ أصل الإيمان الشيء قال هذا الردة السافرة الكفر المستبين صحيح؟ بل الآية هنا إنها في الإيمان إنها في كمال الإيمان أما إنها في أصل الإيمان وصحة وحقيقاتها إنها في أصل هذه واحدة ثم قال وكما قال تعالى أتحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم أجل قوم يوقنون وكما قال تعالى ومن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا الشيخ ذلّ بهذه الآية على أن الكفر المذكور فيها كفر الأصغر أم كفر الأكبر؟ أول ما بدأ قال الكفر المستبيب والفساد العظيم والردة السادة والردة, السادة والردة, السادة والردة السادة والردة وليس هذا فقط. بل الشيخ يقول وقما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أمر الله فولائكم مظلمون. فشيخ ذلّ بهذه الآية على أن الظلم ظلم الأصغر أم ظلم الأكبر؟ أكبر, أكبر, أكبر. هذه الثانية. وليس هذا فقط. ذالقال ومن لم يحكم إلا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الفسق أصغر أم أكبر؟ فالشيخ صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الثلاث على كفر من أعرض عن حكم الله يحط له وحكم, وحكم عليه أولاً بالردة السافرة والكفر المستدين والفساد العظيم. فليس فقط هو كفر الأكبر بل كفر الأكبر وظلم أكبر وفسق. أطبر. ثم قال بنص كلامه وبحروفه وكل دولة بعد أن قال الفاسقون بعد آخر آية قال وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع بحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمة فترة بديعة والله بنص هذه الآيات فجعل الآيات من المتشابعة من المحكمة ومحكم وجعل أصلا نص في محل زاعة جعل أصلا في كفر على حكام في كفرهم وظلمهم وقسطهم كفر مستدير وردة سافرة وفساد عظيم قال وكل دولة لا تحكم شرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات محكمات ليس ما فقط بل قال يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم في الله. حكم فالإيمان المنفي هو أصل إيمان وحقيقته وصحته. والجاهليّة هي الجاهليّة لقطاب الإسلام للرد. والكفر هو الكفر الأكبر. والظلم هو الأكبر. والقص والقص الأجمع ليس ذلك فقط بل قال الشيخ آيات محتمى آيات محتمى أما عند 30 جدا أي آيات إيش؟ تشبهات آيات فيها وفي غيرها لمن على الإمام قومان وهذه الأحكام التي أنزلها الشيخ الطيباز على تلك الدول هي عندهم مما لا يجوز أن نجاهر به لماذا لأنفسك تشذلونا أولاً أما هو أهم أما هو أهم من الدين والتوحيد الإيمان ثانيا سوف تعرضنا إيش للضر؟ سوف تعرضنا للضر. هذا نكون قد قمنا بقاعدة ثانية في ذات من زلالة الشرع قطعية ويقينية على أن كفر المفطور في تلك الأيام هو الكفر الأكبر وليس ذلك فقط بل على أن الظلم كذلك والظلم الأكبر بل ليس ذلك فقط بل فإن الكفر كذلك المفطور هو الكفر الأكبر يتبقى معنا قاعدة ثالثة والتي نوجيها بالقد إن شاء الله. Thank you. هذا هدف الأساسي لابد لكل مسلم فضلا عن المجاهد أن يعرفه معرفةً واضحة حتى تميز عنده المساهم حتى تميز عنده الحق فيحدث من خلال معرفته بهذه المنجية أن يتوصل المسيء إلى الحق. في كل ما, ما يعرض له من درازة أو سواء في الدرازة موضوع الحكمية أو الوهر من الوضعات الوصول كل نسم منهجية واضحة وهي بالطبع ليست منهجية مهدتة وإنما هي منهجية قديمة ليس عبرنا إكتنا إلا العرض وليس علينا إلا أن نطبقها على واقعنا المعصر هي منهجية تغير قضية من أعيدها السنة في, في جماعة فالمسلم أن يستفسح بهذه والصوت وهذه وهذه في كل ما يعرض له من فضائل فتكون وسيلة لدراية الله في شيء على معرفته الحق في أي قضية ما مشكلة عليه أو على الأقل تكون معين له بعد توفيق الله. إذن تكون تكون معين له على أن يوجهها. بين الأقوال التي أورد عليها، كل المسيرة الأولى هناك عليك الحف والوصول إليه ثم به في المسيرة الثانية للعمل، أقول شيء خمسة مئة، لبنان أفضل طريقة للسير في مصر الثانية كما الفترة ذلك من جنب ثلاثة عشر صفحة ثلاثة مائة غلاف وهذه تعتبر من الأدبيات للسير موضوع فضاء سقطنا المقال قائد. فإن قال قال مساله ثان كما احسن طريقه التفسير كما احسن طريقه التفسير فكان جواب تمام التاليه تقول في ذلك أن يفسر الاو بالقرآن المشكله ولكن في قال ان اصحى في ذلك ان يفسر الاو أجملا في مكان فإنه قد في الصراوة في صراط ممتن فهل كما أجملا في المكان فإنه قد في الصرا في موضع آخر وما في في مكان فقد رصّه في موضع آخر وقدا ما قص في مكان فقد قصر بكله وما نق في مكان فقد نقده بالمثل وما بحى على السامع في مكان فقد في المكان وهكذا فهذه أفضل مسيلة لتفسير النص أن يبحث عن معنى هذا النص وعن معنى هذه اللبغة في القرآن النص وقد عقد لهذه المسألة صاحب كتاب من أفضل السلام عن نساء الإدخال عقد لها مبحث خاصا مستقلا لذلك من جل الأول الصفحة الثانية السبعين قال مبحث المنهج تفسير النص المنهج في <تصفيق> تفسير مصر القرآن. فل لتفسير المصحف القرآني اتبع العلماء المنهج التالي. اتبع العلماء المنهج التالي. اولا وهذا بالوريث. أولا طلب معرفة معنى المص من القرآن نفسه. تجعل. متى كان صار بداية لمعرفة معنى المص القرآني نفسه. معرفة معنى الله من لا يستع هذه همة وصوّرها ولا يستع عن هلا وصوّرها للتذبّح لام كلام وإعلام الله زجر خير من بينه لعباده طلب معرفة معنى النص إن كلان نسي إذ أن أحسن طريق لما عريكة مراد يتكلم ما هي وأنا صاحبك أرسل لك رسالة صحيح وفيها عبارة أو جملة أو لفظة وبهيمة عليك لم تعرف معنى صحيح ولتصل بهذا الرجل ما لا يسكن معك في نفس البلد أو تستطيع أن تتكلمه على الهاتف ونحو ذلك وأعرفت أن تعرف معنى هذه العبارة التي أجهمت عليها، ومعنى هذه الضم ما هي أفضل طريقة تلجأ إليها الرجوع لي ترفع الهاتف أو تذهب لها عن ماذا أرأت هذه الكلمة صحيح؟ هذا أمر عقلي مقرر كذلك هو أمر صراعيش مقرر يقول لذنب طريقي لمعرف أوراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على بعض. التفتال ببعض كلامه على بعض. كنا ما وحمة في مكان فقد استراء والصلاة وحكمه أو وحباط جلس في, في مكانه. يقول: فيحتاج المفسر لكتاب الله تعالى أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد. أذكرنا بهذا الاقتباس هذا ليش؟ هذا الأولى جمع النصوص لها في مكان واحد. أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد ثم ينظر فيها مجتنيعة. لا ينظر فيها بطريقة لا ينظر فيها بعين عوراء أو بعين بطراء لما ينظر فيها إيش بكلا العينين ينظر فيها مجتمع ليعرف ما قد يكون بينها من علاقات هذه تتم من كذا جدا ليجمع مصوص حتى يعرف العلاقة التي إيه بين تلك المصوص كمثال كمثال نفع نحن غلط فمثلاً قبض هذه القاعدة الآن في موضوع الحاتم عليه نجمع مصوص حتى يعرف ما بينها من علاقات كذلك قال هذا الكلام. في شيخ شنقيتي رحمه الله في كتابه البديع أضواء البيان ما أكتم اسم الكتاب تم أحسن أضواء البيان في إيضاح القرآن من والعنوان مفسر عن أيش عن المضمون أضواء البيان في إيضاح القرآن من القرآن هذا الكتاب جدير بالطالب العلم أن يحرص على قراءته هذا الشيخ في المقدمة أن جل التورس خص أن من أهم المقصود بتأليفه أمراً، يقول المقصود تأليف الكتاب أمراً الذي يلين الأمر الأول. قال أحدهما بيان القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالقرآن. لماذا؟ يقول لإجماع العلماء. شق عليها إيش؟ إجماع. قال لإجماع العلماء على أن أشرت أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتابه. هذا يقول الشيء بالإجماع بأفضل طريقة لتسيير النص قرآن أفضل طريقة لمعرفة الله سبحانه وتعالى في جملة أو في أية أي أو في كلمة يقول الإجماع العلماء على أن أشرف أمواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ثم يعلّل هذا الإجماع المعقد يقول إذ لا أحد أعلم عنا كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا يقول أنه مصطرية منطقية فطرية. إذ لا هناك ليش هناك أحد أعلم من مغازي الله سبحانه وتعالى؟ من الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> فالتألي على بعض الجمل بالتأويل والتحريف للآيات الواضحة ورمياء بالتماثل والتشابه هذا حاول إيش كلام الله؟ قيض ما هو على النبض على القرآن؟ ركّن إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا. إذا عرضنا أن ننزله. هذه القاعدة على ما نحن فيه، فنقول يتضح لنا أن هذه القاعدة هكريية الدلالة في الكفر المقصود في هذه الآية هو الكفر الأكبر من خلال أربعة أوجه من خلال أربعة, من خلال أربعة هذه القاعدة تدل لنا أن الكفر هنا الكفر الأكبر من خلال أربعة أوجه مرة معنا من هذه الوجود ثلاثة أوجه. لكن لنا وجه ومفصل الحديث فيه لكننا ننصد لها بسرعة الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الشنطيفي نفسه رحمه الله في فئة المتظمة وبيعه النفسه في الصفحة الثانسة والسبعين المجدد الأول هو البيان قاله هو يذكر أنواع البيانة يذكر أنواع البيانة من حمل المقيدة من حمل المطلقة من حمل المطلقة من حمل العام إلى غير قال ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول ثبت. هذا المسألة ترشخ. يعني صورة ثبت الأصل من نحن فيه، منا حن المزام. والله أصلاً يكون فيها نزام. قال الشيخ من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب الطرام، الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرية تدل على بطلان ذلك. ما رأيكم في هذا النوع؟ ينطبق تماما على ما نحن فيه سبحانه. بعض اللبناء يقول لك الكفر الأزهر طيب نقوم بعرض وتحليل لتلك الآيات من أولها إلى آخرها لأيها الرسول إلى قوله أنت نجد أن هناك قرينة واحدة ممكن أن تساعد في حمل هذا الكفر على كفر الأزهر بل نجد ليس قرينة واحدة ولما طراعي متعددة في أن الكفر المفكور هنا لا يحتمل غير الكفر وهذه فصلنا فيها أين من يتكلم أحسن في الوجه الرابع عقدنا لها هذا النوع الذي يسكره الشيء عقدنا لها وجها خاصا به. وهو الوجه الرابع تحت عنوان دلالة السياق على أن الكفر هنا هو الكفر الأقوى وشرحنا هذه الدلالة من خلال عرضنا لأربعة محاول أربعة محاول المحاول, المحاول. الأول هو المضاض الذي تلك الآيات ذكر صفات المعرضين عن حكمه للمحتلين أراء ولا هو الم النحو الثاني المضاض ذكر وقرر وركز على أن قضية الحاكمية هي من مسائل الاعتقادية التي تواطر عليها الأنبياء والمسالِ والمحررة في أديان ثلاثة على قمة اليهودية والمصرمية والدينية الإسلامية الثالث وكان في ذلك الإسقاط السياق البديع للحكم يذكرون أضرار والمحور الرابع وكان في بيان التعقيم والتدليم التي تتبع فيه هذا الوجه و هذا النوع الذي ترون الوعد الذي تترون الشيخ نحن نفصلنا الحديث فيه من طب ونفصلنا فيها أكثر عدة جلسنا في عدة دروس صحيح؟ فليس في الآيات قريلة واحدة على أن الكفر هنا كفر أكبر وإنما الآيات كلها قرائن على أن كفر هنا والكفر الكفر من أول كلمة يا أيها الرسول لا يحبنك الذين هنا في الكفر فالآيات من اللحظة الأولى وقد حسمت القضية فهذا هو الوجه الأول ونحن سبق أن تصلنا الحديث فيه الوجه الثاني ما ذكر الشيخ أيضا في المقدمة في الصفحة الثمانين وقال رحمه الله ومن آل بس الإشارة هنا أن الشيخ ماذا قال قال يقول, يقول بعض العلماء قول ويكون في الآية دليل وأوقفين على بطلان هذا القول نحن نقول هنا ليس دليل واحد وليس دليل واحدة وإنما الآيات كلها قرائم فكأنها سبحان الله حشية وصيغة من أجل إثبات أن القضية هي قضية إمان أو كفر لا تعليثات لهم قال الشيخ في بيان النوع الثاني في الصفحة الثمانين ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على احد المعاني الداخلة في معنى الاية الاستدلال على احد المعاني الداخلة في معنى الاية بكونه هو الغالب بالقرآن الله الكريم دلالة عرف الشارع الوجه الثاني الذي فصلنا ايضا الحديث فيه بكونيه قال الشيخ الغالب في القرآن معهود استخدام الشارع للغب القرآن ما يغلب استخدام الكتاب والسنة للغب القرآن أدنى القيم و أدنى على أن معظم الإستدام الشريعي من الأمراض لأنه هو الكفر على البقالة الشنطيط رحمه الله و من الأنواع بأن في هذا الدكتاج المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخل في الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه أي غلبة هذا اللطب أو هذا الإستدام في القرآن جليل على عدم ثقوده من الآية. اللي على عدم ثقوده الآية إلا على عدم جواز أم تصريفه ولا فتوف الأظهر إلا اللي مثل هذه الطريقة من خلال اللاهي أو خلاف قسيط بدون ذلك قرطه القتال ثم قال الشيخ داريبي ثانيا قال ومن هذا النوع إطلاقوا لظم إطلاقوا الظلم على الشرك من هذا النوع إطلاقوا إطلاق إيش الظلم على الشرك أي أن الشيخ يقول الغالب في استخدام لظم الظلم أن يكمل علي إيش طيب بالله عليكم إذا كان الغالب في استخدام لظم الظلم مغشوشة الشركة, الشركة المغزومية، فمن الغالب استخدام لفظ الكفر؟ كفر من العامة، كفر دون كفر؟ مش أنا إذا كان الغالب من استخدام الشارع من استخدام الله لفظ الظلم أن يقمن على الكفر الأكبر، فلفظ الكفر الذي هو أصله في المراد منه، الظلم ليس الأصل في ليش المراد منه أصله الكفر والظلم، وإن كان أصله الاستخدام أما الكفر فهو وضع للدلالة على هذا المعنى الخروج من الملة. يقول الشيخ ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك قوله تعالى ولم يلبس ينبسوا إيمانهم في وقوله تعالى إن الشركة لظلم عظيم وقوله تعالى والكافرون هم الظلم هذه المسألة سبق أن تصنى فيها كما قال أكوكم في الوجه الثاني هو دلالة عرف الشارع أي معهوز استخدام الشارع لكل الأفضل أي الغالب من استخدام القآن الكريم من استخدام رسل في كتابه رضو الكفر الوجه الثالث من عملنا لهذه القاعدة الجليلة وهي أن المصوص القرآنية الأخرى لأن أردنا أن نجمعها في سياق واحد قررت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن حكم هذه الفعلة التي قام بها اليهود ما حكمها؟ ما حكم الاستبدال الذي قام به اليهود؟ وفرم أكبر لو لو تركنا آية المعدة لو تركنا هذه آية وردنا أن نبحث عن حكم هذه الواقعة التي وقع فيها اليهود في آيات الأخرى لذا نخرج نخرج بالكفر الأكبر نخرج بأن هؤلاء قوم كفروا كفرا أكبر مصرجا مما لأنهم شرعوا ما لم يأدم الله من سلطان وبداية أعرضوا عن حكم الله وحكموا الأعوال والأهوال فإذا جمعنا نصوص الأخرى تبين لنا أن هذه السفاة بمتالي اليهود إنما هي كفر أكبر مصرج من منها فيجب علينا أن نفهم مقاولات عالة ومن لم يحكم بأمز الوقت والتي أنزلت في هؤلاء القوم يجب عليها أن نفهمها في ظل الآيات القرآنية الأخرى ولا نفهمها بمعزل عن كلام الله سبحانه وتعالى الكثير والموجود في كتابه فهذا الوجه الثالث وهذا الوجه سبق أن تصلنا فيه عند حديثنا عن القاعدة الأولى مدود جمع سائر المصور مدود جمع أطراف الأدلة في المسألة الوحيدة وهذا ما أشر إليه الشيخ شنطيتي بقوله تذكروا ماذا قال قال وبهذه النصوص السابقة ماذا قال وبهذه النصوص السابقة. يتبين لنا بما أنه لا يدع مجال للشيك أن هؤلاء الذين اتبعوا القوانين الوضعية يشبكوا في كفرين إلا من فمص الله على بصيرته وأعمى عن نور الوحي كهو الشيخ ماذا قال بداية كان قال وبهذه النصوص السابقة إعمال تلك القاعدة الشيخ ما تفعل قام بجامع سائر النصوص التي تحدث في قادة الاستبدال والتشريع وخرج بهذا الحكم الكلي أن من أعرض عن حكم الله وحكم من أرىه ولا هواء فقد كفر كفرا أكبر مصري من وجعل هذا الحكم لا يماري في أحد من إيش من قال لا يشك ثم قال إلا من فمص الله على بصيرته وأعماه عبد الوحي وهو مثله فمسألة لا تحتاج الشك ولا تحتمل الشك أو الجدل. الوجه الرابع لإعمال تلك القاعدة هي أن النصوص يفسروا بعضها بعضا وأن أفضل الطرق التسيرة النصر القرآني كما حدد العالم أن نحكي في زبط ذلك من كثيرون أن نلجأ إلى القرآن نفسه نلجأ إلى القرآن نفسه طيب لو أردنا أن ننظر في الآيات التي تحدث عن إعراض عن حكم الله وتحكيم الأراء والأهواء لو وجدنا أن تلك على قسمين أثبتا لمن فعل هذه الفعلة الكفرة والشرق هذا سبق تتحدثنا فيه في القاعدة الأولى جمع سير النصوص القسم الثاني من الآيات الكريمات نفى الإيمان عمن فعل هذه الفعلة نفى الإيمان عمن فعل هذه الفعلة وهذا الموضوع سبق أن شرحناه بالتفصيل في مبحث مستقل تذكرون منزلة الحاكمية من الإيمان وذكر بعض الآيات التي ذكرناها في ذلك المبحث. المراب والهدف أنا ننظر ما الحكم الذي نخرج به من جمعنا وجودة المسلسة صحيح؟ هل, هل يعقد أن الله عز وجل ينفي الإيمان أصله وصحته وحقيقته عمن أعرض عن, عن حكم يحكم الآراء والأهواف ثم يأتي المولى عز وجل في موضع آخر ويثبت لمن أعرض عن حكمه وحكمت الآراء والهواء يثبت له كف هل هذا يستقيم؟ فما قد نزل عنه الإنسان العمي قطنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الشاهد، نفوم هذا الشاهد الذي نريد أن نثبته أن نقول أن الله جل في آيات الأخرى نفى الإيمان أصله وصحته وحقيقته عن كل من أعرض عن حكمه وحكمت الآراء. والأهول. وهذا الأمر قاطعي الدلالة ويقيني بات أن تلك القصة لما نفك الإيمان عن أصحابها هي بنفسها سفعل من؟ اليهود الذين عربوا عن حكم الله وحكموا الأغواء والأهواء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأعطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعكم في شيء فرضوه لله سبحانه والرسول إن كنتم تؤمنون هذه المهمة شاهد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيره وأحسنه تأويله هذه الآية مصرحة بأن الله عز وجل حكم على كل من أعرض أن تتمنى وفي حكم على غيرك من كفر الأصبع أن لماذا؟ لأن الآية نفت الإمام عن صاحب هذه الخالبة هذه الآية نفت كمال للإمام أصد الإيمان وصحته وحقيقه وهذا الأمر صرحت في الآية من وجهي أول فقول تعالى إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخير إن كنتم تؤمنون هذه صغة شرط صغة شرطية فالله عز وجل ربط الحكم بالإيمان على شرط ما هو هذا الشرط التحكم إلى كتاب والسنة الرب إلى كتاب والسنة فإذا تخلف الشرط هل يتعلق الحكم أو يبطل الحكم أبدا لا. ما تعريف الشرف عند الأصوليين؟ ما تعريف الشرف؟ هو ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده الرجوع. صحيح؟ الذي هم من الشرف الأول. هذا ما في درس الأصول. ما يلزم من عدمه العدم؟ ما مع هذا الكلام؟ مع هذا الكلام إذا تخلف الشر ولم يوجد هل يوجد الحكم أبدا لا يوجد. ما قال عفري. سبين مثال: الطهارة والصلاة. الطهارة. شرط الصلاة صحيح إذا تخلف عن التهارة هل تصح الصلاة ما حكم الصلاة باطلة إذا تخلف الرد لكتاب والسنة هل يصح الإيمان ما حكم الإيمان إيمان باطل إيمان منتفل عن صاحبه أصله وصحته هو حتى تقوى الشرط الشرط بالأخلاف عند أهل العلم من الأصولين. فالآية مصريحة بهذا المجل الأول أن كل من أعرض عن حكم الله ولم يتحاكم إليه فهو كافر كفر الأكبر مسرج. لماذا لأن الله نفع عنه الإيمان أصله وصحته. أقول <تصفيق> الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير المجلد الثاني الصفحات سبعين يقول في تفسير تلك الآيات الكريمة قال فدل ذلك على أن ملّم ي... على أن ملّم يرد. مسائل النزاع فليس المؤمن حقيقه بما قوله حقيقة ما الشيء الا الايمان ثم قال يؤكد هذا المعنى بل مؤمن بالطاغوت هل يقال هل يقال من الذي انتفع عنه الكمال الإيمان من الطاغوت الا عليك هل الذي يؤمن بالطاغوت الذي يقال الذي يؤمن بالطاغوت انه هذا فقط حصر في مرتبه الايمان الواجب حصر في مرتبه الكمال الايمان فلن امتفع عنه الإمان بالطغول لماذا؟ لأن الكفر بالطغوط هو ايش؟ هو ربن التوحيد كما تكلمنا بالأمس الكلمة الشهادة هو ربنان الإمان بالله والكفر بالطغول فالذي تخلف عنه الركن الثاني هل يبقى له إمان؟ هل يبقى له إمان محاقق له النجاح؟ يقول إيهنال مهنم؟ ما قالها قال الشيخ فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن ب... بل مؤمن بالطاعوثي كما جاء في الآية في المصحف شرح تلك الآية بآية أخرى كما جاء في الآية لم ترى إلا الذين يزعمون وقال ابن في تفسير تلك الآية كلمة إعلام معطين الجمل أول صفحة تسارعين قال ومنها في شرح تلك الآية الكريم قال ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولا وازمه. فالإيمان يجب على صاحبه أن يتحكّم بالكتاب والسنة. فما لم يتحكّم الكتاب والسنة دل ذلك على انتفاء الإيمان من قلبه ولا بد. دل انتفاء الإيمان من قلبه ولا بد. قلب من موجبات الإيمان ولاوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. ضرورة انتفاء المزلو الملزم لانتفاء اللازم. علاقة لا تحتمل ولا تقبل بأي حال من الأحوال الانتصار والانتقام. أبداً. إذا انفكت وانتصرت دلنا هذا في طريق وهذا في طريق الرجل الذي يتحكم بغير شرع الله في طريق والإيمان في طريق الأخير أبدا ولا يجتمعان بأي حال من الأحلام ضرورة انتفاء المنزوم لانتفاء لازمه ثم أكد ابو الخير قال ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فاصة التلازم بين الإيمان والحكم فاصة فهذا لا تحتمل الشركة القسم هنا دائما قسم أي ثنائية لا تحتوي حاولوا قبول الطائف القسم هنا ثنائية ولا تحتوي من ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين فإنه من الطرفين ثبت الإيمان وجد التحقيق انتفى الإيمان انتفى التحقيق لم نجد التحقيق دلالة على عدم وجود إيمان كما قال شيخو كلامه ظاهر لا يحتاج الشرح ألا أخرى أو الوجه الآخر الذي يدل على أن هذه الآية نفت أصل إيمان صحات وحقته من كل من أعرض عن حكم الله هي يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله وإيش اليوم الآخر فقارن بالإيمان به بالإيمان باليوم هذا وهل يقال الذي لا يؤمن باليوم الآخر أنه كفر الخصل أصغر واليوم الآخر هو إيش ممكن من أركان الإيمان السبعة الذي لا يؤمن بأي أحد هذه أركان السبعة يقال له إيمانه ناقص يقوله فقط قصر في تحصيل مفهوم الإيمان الكامل هذا الكلام عاقل يقول فقَالَ الله عزوجل إن الإيمان به والإيمان باليوم الأخير. قال الكثير حمود الله في في الثالث صفحة 29 فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر أي كفر كفرا أكبر من سجن لو هذه الآية مع قوله تعالى ومن لم يأكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأردنا أن نضع فعل اليهود الذين أعرضوا عن حكم الله في الرجل وضعوا من بالعند أنفسهم بأرائهم والجد والتشبيه أردنا أن نضع هذه الصفحة على هذه الآية ماذا نحكم على هؤلاء القوم بالكفر أظهر بكفر الأكبر الآية, الآية مصدحة بأي شيء بنفس الإيمان أصله وحركاته وصحته هذه آية قطعية أن تقرأ منها الكفر. هذه آية. كذلك قول تعالى: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكمو إلى فسماه الله جل طاغوتا يريدون أن يتحكمو للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا أمروا أن يكفروا فحولوا الكفر إلى إلى إيمان الخوم اليوم جاء الكفر إيمان وجعل من كفر. فالذي يدعوهم إلى تحكيم الشرع فارجيه تكفليه كذا كذا كذا أما هم في تحكمهم إلى الطاغوت جعلوا هذا هو الإمام جعلوا هذا علامة الإمام ودليل الصدق والإخلاص سبحانه مقلب الكولم وقد أملوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ومثال قوم أتفهم الشيطان فأتاهم قال الشيخ محمد أبو الرهيم في رسالته الشهيرة في حكيم الدين في الصفحة الإساء قال إيه؟ فسيره فكلا إن قوله تعالى يزعمون تكذيب اللهم فيما ادعوه فيما ادعوه من الإيمان فإنه إنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا ولذلذة العبارات وإلى مدلولها إنه لا يجتمع الإيمان والتحاق بالشريعة غير شرعات النبي عليه السلام لا يجتمع أبدا في قلب عد هذا كلام غواق والذي يقول بالقُط أصغر كأنه يريد أن يجمع بين بين إيش بين الضيبيين يريد أن يجمع بين النقيدين والنقيدان والضيدين لا والخلاف لا إجتبا إما أن يثبت أحد ولا يثبت الآخر وإما العكس أما أن يجتمع الاثنين هذا هو عقلي فضلاً عنه من قبل يا أباء وارفضوا الشر قال فإن النول يجتمع التحكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد الأصل بل, يؤكد الشكل بل أحدهما ينافي الآخر بل أحدهما ينافي إيش؟ الآخر ينافات مطلقة تامة ليس العشد مع العيولوجين من المعين آية الأخرى هي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يتكتبونك فيما شجر بينهم ثم لا يزد في أن تقصر خرج من المقضي ويسلمون هذا فسلم الآن في مقابل فصلنا الشرح فيه الشائد أن الله عز وجل هنا نفى الإيمان أصله وحقيقته وصحته عن كل من أعرض وحكم الأرواب له التي هي بعينها فعلا اليهود الذين أنزلت فيه تلك الآيات الكريمة فلأ أعرضنا أن نجمع تلك الآية الامقرأ الذين يزعمون مع قوله تعالى ومن لم يحكم من الله فأليكم تركون ماذا نخرج بالنتيجة نخرج بالنتيجة أن الكفر, إيش؟ الكفر الأكبر الكفر الكفر الأكبر فالأية نكتب عنه من إيمان وأصله وحقته كذلك هذه الآية الثالثة فلا وربلك لا يؤمنون لا يؤمنون هذا نفي لأي شيء شرحنا من قبل بالتفصيل أن دلالة الصياغة ودلالة اللغة وأقوال أهل العلم المفسرين أن النفي هنا نفي لأي شيء صحة الإيمان وأصله قال هذا في أحكمه جلد ثاني صفحة 11، 12، وفي هذه الآية. دلالة على أن من رد شيئا رد شيئا واحدا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام وهو خارج طاري ورجع أصغر أنت ورجع أدبر أدبر سكد فهو خارج من الإسلام سواء شفن الإضافة سواء رده من جهة شك أي لا اعتقاد أو, أو ترك القبول والامتناع عنه المرات الثانية هذا مشترك فيه معرفة نعتقد مشترك فيه أن نعرف ناتي قلبك هل أنكره أو جحده أو استحل فمن أنواع الكفر كفر إيش الامتناع والاستقبار عن كبير حكم الله. ثم لجسات كلام لك المهم القبل بتمامه قال وهذه الآية توجد الذهاب من يقوم يجب ماذا قال جالس الصوت بعد هذه الجملة قال وهذه الآية توجب الذهاب إلى صحة ما ذهب إليه الصحابة من كتابين من أن يزكين المتقين هذه المقولة بس دل بهذه الآية على صحة ما ذهب إليه الصحابة من كتابين لمن منعوا أداء فريضة واحدة منهم لم يشحذوها بتلوين كما قال القارئ كذلك قال الشيطة الرحمن من حسن في كتابه التفحي المعيب ثلاثة واحدة في بعد أن ذكر تلك آية فلا وربك قال فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن حكم بين الناس هذا رجم الرفع بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك فقط طلب فقط طلب فقد طلب أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده ما حكمه قال الشيخ فقد خلع رب عبقة الإسلام والإيمان من العنق وإن زعم الناس سكى عنه أصل إيمان أنكمل الإيمان خلع تماما وانتهى خرج بالكلية من دين الإسلام والتحقى لدين النشاء النبيورية والمسطنية السيدة الرحلة لكل يقول الشيخ نعتمين في ذكر القاعدة جليلة في هذا الباب يحسن أن نفرع قال في نور على الضرب 124 ثالثه والاصل في نفي عن المنصوص والاصل في نفي الصفه عن, في نفي الصفة عن ما الله يقول فلا يربك من النفي هنا ما الاصل في قال في نفي الصفة عن المنصوص أن يكون أن تاما يكون نفيا ايش لا يبقى له من الصفه ولو جزء قليل ليس له حد من الاسلام فلا او يكون نفيا من الاسلام بالكلية. من تحت ما قمت لأيدين أن يكون نفي ثامنا إلا أن يكون دليل على أن المراد انتفاء كمال التصفيف. الأصل أن يكون النفي نفي ليش؟ للصحة والحقيقة والأصل. إلا أن يكون هناك قرينة تدل أن المراد من النفي والنفي ليش؟ نفي كمال وليس نفي الصحة. وليعمل بما قام عليه بن. فهل لو طبقنا هذه القاعدة الجريئة على ما نحن فيه؟ هل هناك قرينة ولو ضعيفة؟ على أن الناشي هنا المراد به ناشي كمان فلنقررين أبدا سواء كما استعرضنا في تلك الآيات من قبل وذكرنا كلام الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في تحليله البديع في تلك الآيات قالوا ربك الأمون قبلها وبعدها أو الآيات الأخرى يسير كتاب الله سبحانه وتعالى بل العكس من ذلك نادي القرائل والأدلة كلها مقاعدة على أن الناشي المراد به ناشي الصحة والحقيقة وناشي إلى أصل الإمان وهذا الأمر قطع قطعه بنحذف في هذه الآية التي محل البحث قالت في البلاد المجلد الثالث صفر خميه مئتين وسبعين قالت في قوله تعالى فلا ربك لا من قل هذا نصه لا يحتمل تأويلا نص لا يحتمل رد على من على من الأول يقول من نفسنا خلقنا لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهري ليس نقلين أو غير ذلك ترجمة يخرجه عن ظاهري أصلا ولا جاء مهان بتخصيصه في بعض وجوه الايمان ان تكون اجاباته مات انه مستحب هذا راءب فالايه مصرحه ناشئ الايمان اصلاه وصحته وحقيقه عن كل من اعرض عن حكم الله وحكم الاراء ولا هو والذي اصطفى فعل من اليهود الذين وزلت فيهم تلك في الآية إذن كذلك لو وضعنا تلك الآية فلا ربك لا يؤمنون حتى ينحكموك في محرير بينهم ثم لا يجب فيهم سبحانه جامعة من ما قضيت يسلم يسلموا تسليمه لو وضعنا تلك الآية مع الآية الأخرى قولوا تعالى ومن لم يحكم بأنزر الله قولوا لكم الكافرون ماذا نخرج بأي نتيجة لأن الكفر مكترون هو الكفر الأكبر صح؟ فمن التناقض أن يحكم الله عز وجل على نفس الفعل في موضعين مختلفين يحكم عليهما في موضع بالكفر الأدبر الذي هو نفي لأصل الإمام والصحة والحقاته ثم يأتي المولى عز وجل ويحكم عليه بالكفر الأزر ليس هذا التنقل ينزع عنه كذلك لا ينزع عنه كلام الإنسان العمي فالقوم كما قلنا من قبل له مطلقات غاية من الخطوط كذلك من تلك الأيات كذلك التي نفى الله فيها الإمام عن كل من أرض الحكمين وحكم الأراء والأراء تعالى ويقولون آمنا بإله ورسول وأطعنا أطعنا. ثم تولى خريقهم منهم من بعد ذلك وما أولئك من جديد. لا يجتمع كما قال الشكل لا يجتمع الحق من غير شعر الله والإيمان بالله إذن هذه الجملة من الآيات وغيرها مصرحة نفي الإيمان أصله وصحكم وحقكم أي أنها مصرحة لأن الكفر المذكور في تلك الآيات وأنها من أنظر الله ولكن الكفرون هو الكفر الأكبر المخرج من بل في نفس السياق في نفس الايات الكريمه في نفس الايات التي انزلت فيها قول تعالى من نحكم الله فليس لكم تفرون الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء اليهود نفع عنهم ايش الايمان تعالى إيش؟ قبل قبل هذه الايه ماذا قال وكيف يفتكونكم وعندهم الدواه فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك يخبين. قبل قوله تعالى من نحكم الله صحيح وما إليك ماذا قال بالله عز في نفس الآيات حكم على أولا اليهود الذين بدلوا حكمه من الرجم إلى الجلد والتشبير حكم عليهم بنفي الإيمان صحيح نفي أصل إيمان المحكمة الإيمان يقول سيد في تفسير تلك الآية فما يمكن في مجالة الثانية صفحة 895 فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أو بغيرهم الذين يجادلون عنهم أنهم مؤمنون ثم لا يحكمون بشرعية الله في حياتهم أو لا يربون حكماء إذا طبق عليهم إنهم إنما يدعون دعوة كاذبة إنما يدعون دعوة كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما الله كف في نفس الآيات ففي قوله تعالى في الكافرون قالوا ما الله لنفى اللهم الإيمان أسهل وحقيقاته وصحة ثم أثبت الآن بعد ذلك يشترك القص وهذا عمرهم صبعي فالآدخلوا كما قلنا فما استعرضنا في الوجه الرابع كلها من أولية إلى أكلها تدور في سياق وفي نصق واحد أن القضية إما إيمان وإما صف إما شرع وإما هو إما إسلام وإما إهلية ولا تحتمل قسمة أمر الثالث بأي حال من الأحوال وبالأمس نتابع لكم تاتوى بديعة للشيخ الدباس تذكرنا؟ الشيخ ماذا قال؟ قال وقوم دولتي لا تحكم شرع الله فهي جاهلية كافرة ظالمة فاصلتك صحيح؟ الشيخ أول آية بدأ لاستبذل بها هي قوله تعالى إيش؟ فلا وربك بعد ما قال قال وهذا والفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة صحيح؟ في المقال قال تعالى فلا وربك لا يؤمنوك فأول أستلب الشيخ على هذه الردة السافرة هي بتي الإمامة عن حولية القول وفعله وقوله مصرح بأن الله عز وجل نفى هنا عنه بيش أصل الإيمان وحقيقة صحته وهل بعد انتفاء أصل الإيمان يبقى العبد في دائرة الإسلام أصل الإيمان ماذا يمثل في مراكب الإيمان المرتبة الأولى التي انخرمت خرج العبد بالكلية من دائرة الإسلام وانتحق ما قلنا من دائرة الكفر أصل الإيمان ثم نقبلها ثانية الإيمان الكامل ثم الإيمان المستحب أو الإيمان الواجب ثم الإيمان المستحب فإذا انخرمت المرتبة الأولى التي أصدفن بأي حالة من الحال خرج العبد تماما من دين الله ومستحفة بأي دين الشاك كذلك لشيخ زماز فتو أخرى في كتابه مجموعة فتاة وثميهات ونصائح صفحة 124 قال إذا علم أن نفتحكم إلى شرع الله من مقفضة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهذا المعنى فصلنا فيه عند حديثنا عن منزلة الحاكمية بالمضمون الشهادتين صحيح؟ قال الشيخ فإن التحاكم إذا علمت هذه القاعدة أن الحاكمية بالباب باب التحاكم الشهادة قال فإن التحاكم إلى التواغيط والرؤساء والعرافين والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله ونفاة مطلقة او من الفوج هي مطلقة الاجتماعنا اصله ما في الاصل ايمان فإن التحاكم للقواغيط والرؤساء والعرافين ونحوين منها في الايمان بالله عز وجل ثم رضو الشهد ربطا بين نفي الايمان وبين يش وبين ايات البعيدة ثم فعلك الفتاة الاولى الفتاة الاولى بعد قولي فلا ربك لا يؤمن ذكر بعد ذلك ايات المعدة ذكرها في حكم الجهلية ثم ذكر الكافر اضوالي مؤمن صحيح؟ وأنزل تلك الآيات على تلك الآيات ورغب بين تلك الآيات وبين تلك الآيات وهذا هو المنهج الصحيح لتفسير النص القرآن هذا هو المنهج الصحيح لما أعراد أن يعرف الكفر هنا أو الكفر الأصغر أبو الكفر الأكبر وإن كانت الآية بنفسها كافية لكن يجب علي من جذلة مع المخالف هنا كذلك فعل الشريخ نفسي فعلا فقال فإن التحاكم للقواريط والرؤنساء والعرفين ونحوين هناك الإيمان بالله عز وجل ثم قال وهو كفر وظلم وفسك بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكفرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكفرون الشيخ طبق قائلة لكن أتحدث فيها جمع بين النصوص التي في قضيح الحبيب وأظهر وبيّن أن الله أعز جل نفى أصلا الإيمان وحقيقاته وصحته كل من أعرض عن حكم وحكم أراء ولهوى وفي نفس الوقت الله جل أصحت عليه نتيجة انتفاء الإيمان أصحت عليهم إيش الكفر والفسق والظل المخرج من من هل يصح واستقيم أن ينفي أن ينفي الله عنهم قصل الإيمان ثم يكشف عليه كفر النظر والظلم النظر والفسق النظر كلام باطل لا استقيم وكلام الشيخ هنا يرده صورة خطعية لا تحتمل الشيخ أولا صرح بأن الآية فلا وربك في نفي أصل إيمان ثم صرح لأن الكفر فيها بقول في تعالى ومن لن نحن نزره لأنكم الكاثرون الكفر الأكبر لأن الظلم هو الظلم الأكبر وأن الفص هو الفص وهذا من عمل ظاهر إذن بهذه القاعدة الثالثة وهي الأفضل طريقة تأثير النص القرآن هو الرجوع القرآن نفسه فإذا رجعنا إلى تلك الآيات التي تتحدث عن كل من أعرض الحكم الله وحكم أعراء الأمراء نريد أن الله جل نفى فيها بصورة قطعية صريحة الإيمان أصلاه بالصحافة بحقيقة عم من هؤلاء صفتهم ومنهم اليهود الذين أعرضوا الحكم الله وحكموا أعراءهم فأهور إذن هذه القدور لها قطعية تلالة على أن القطع هنا والقطع الأمر لا يحكم فهذا نكون قضي الله قد تغينا من الوجه الثالث في إثبات هذه المساء مقيمان الرجل السابع هو دلالة الإجماع دلالة الإجماعات سألا يهمها في التطاع المزاع وفاقها وفاقها وفاقها وفاقها وفاقها